ناد المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمون فيقولون ما هو فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثق الموازيننا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 هذا يوم المزيد سلوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أنقد رضينا فارض عنا فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي سلوني هذا يوم المزيد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 ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة ويا قرة عيون الأبرار في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين ويا ذلة الراجعين بالصبقة الخاسرة قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة